اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلو عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا